الحمد لله رب <تصفيق> سبح اسم ربك الاعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهذاب والذي اخرج المرعى فجعله مثابا لا كنعبد وليا كنستعين اجدل الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير رضب عليهم ولا الغالين هل أتاك كبير And Yes